أعو الله إلى الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يا دخل قرية نفس وإن المرسلة للعين بهدية فلا ta -da! بل أنتم بهديتكم تصفحون قبل أن تقوم من مقام قبل تقوم من مقام ja.